وَلَمَّا أَرْجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ اعدلتم امر ربكم والقل الواه اخذ بي راس قَالَ ابْنُ أُمٍّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءُ فلا تشمت بي الأعدام اللهم رب اغفر لي و لي اخي و ادخلنا في رحمتك وانتا الارحم انَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ لَسَيَعْمَهُونَ وَغَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وقال وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ نَغَمْ لِرَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ اَرمُسَاقَ مَنْ هُوَ 70 رَجُلًا لِمِقْوَتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْ هُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَهُ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاِيْا أَتُغْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السَّيَةِ تُفَغَاءُ مِنَّا إِنَّ هِيَ إِلَّا فِتْنَةٌ تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي أنت ولي الناس تغفر لنا وترحمنا